لمن جديد بواسطه قتل بهذه السلسله الف باء تاء ثاء جيم حاء ف ا ء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ن ي م نون هاء واو ياء ي ا ه ذ ي حروف الهجاء أ ل ف أ ر ن ب يجري يلعب ياكل جزرا كي لا يتعب باء بطه نطت ّ نطه ّ وقعت ضحكت منها القطه ة تاء تاج الراس فوق ف ي الذهب الماس تاء صاد دجاج وماكر تعلب وفيه وقت ا ل ح ا ج ة تاء ت ا ج فوق الراس فيه الذهب وفيه الماس ت ا ء ت ع ل ب صاد دجاجه هو ماكر وقت ا ل ح ا ج ة جيم جمل في الصحراء مثل س ف ي ن ة فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه ط و في اسمى ف في حول الصحراء الكعبة جمل مثل جيم ف فوق ي ن ة ا ل ا حاء ء حج أ س م ر غ ب ة ف ي ه طواف حول ا ل ك ع ب ة خاء خبز عند البائع لا ي أ ك ل ه الا الجائع دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إ ل ا الكلب راء رجل ع ر ف ا ل د ي ن فهو صدوق وهو أ م ي ن ذال ذئب وحش صلب لا يرهبه إ ل ا الكلب راء رجل عرف ا ل د ي ل ا فهو صدوق وهو أ م ي ن زاي زهره اصفر أ ح م ر هي بعيني أ ح ل ى منظر سين س ا ع ة تحفظ وقتي في مدرستي أ و في بيتي ش ي ن شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد القى ا ل ش ب ك ة بعد قليل صاد س م ك ة شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد ص ا ئ ف أ ل ق ى ا ل ش ب ك ة بعد قليل صاد س م ك ة ض ا ء ض ا ب ط يحمي وطني يحفظ امني يرعى سكني ض ا ء طفل أ ج م ل طفل فهو لظيف حسن الشكل ضاء ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى النظام ن ظ ف ن ا قال قليلا فقصصناه عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضاه ظاء ظفر نظفناه قال قليلا فقصصناه عين عينا تخشى الله تشهد خيرا فيه رضاه غين غار, غار حراء فيه أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن ف أ ن فيل ذو أ ن ي ا ب وهو صديق يا أ ص ح ا ب غين غار غار حراء فيه أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن فاء فيل ذو أ ن ي ا ب وهو صديق يا أ ص ح ا ب قاف قمر فيه منال ومواقيت تهدي السائل كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري, داري لام لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أ س م ه ميم مسجد بيت الله فيه أ ؤ د ي كل ص ل ا ة لام لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أ س م ح ب ي م مسجد بيت الله فيه أ ؤ د ي كل ص ل ا ة نون نهر نهر النيل فهو كريم غير بخيل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 ي ا أن يد ترسم ز ه ر ة تبدع شكلا تظهر ف ك ر ة